Bismillahirrahmanirrahim. en لفضيله <تصفيق> جمع محمد وَإِنَّهُ على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لحب الخير لشديد أفلا صِلَمَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِالْ يَوْمَئِذِ